ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسر الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم Effتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر Vallen jijten bij ayet, kmaar urselen de ouwen. Maar أرسلنا قبلك إلا رجالا موحي اليهم فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين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 Waarom ga ik in het begin van dit debat beginnen? لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا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 Law, aroa de na, anata, rida, law, law, law, law, law, law, law, law, law, وله من في السماوات وَالْأَرْضِ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لمن اَرْتَضَى وهم من خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمَ كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الذين كفروا أَنَّ السماوات وَالْأَرْضَ كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Waja alnafim abdiroasiya al tamidabihi, waja alnafiha, fija, ja, sobu la la la, la, la,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 تُلْمَوْتُ وَنَبْلُكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا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 ولقد استهزئ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ Bijzonderheid en vrijheid het maar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 لا أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.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 قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا افجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أَن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 أفِلَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَجَرٌ مَّنصُورٌ آلِهَتُكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرض الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط أتيناه حكمه وعلمه ونجيناه من القرية التي كانت تعمن الخبائث. انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 122. 123. 124. 125. 126. 125. 126. 127. 127. 138. 148. 159. 159. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل و ادريس وذا كل من الصابرين Waarom ga ik de kerk van de kerk van de kerk van de kerk? En waarom ga Samen met dezelfde regio. En dat is وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وَأَصْلَحْنَا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن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 وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إما كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Inna fijhad, la bella rollipaw Wama, awww, salnake, illa, roachmet, illa, la, mi. Kull inna ma jucha, illa, kum, 119. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما